صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالب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 فَلَمَّا تَأَلَّنُوا دِيَّ يَا مُوسَى نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَرَفُكَ فَقَلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ المُقَدَّسِ طَوَابٌ وَأَلَقْتَ أُسُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى تبع هواه فتهدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمه ولي فيها مآله أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى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 أحل العقدة من لساني يقفه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركهم في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى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 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ٱثْمِجِ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَفْكُلُهُ فَأَرْجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا قَالَ بِالتَّسْمِينِ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَفْهَمُ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 واخرجنا له أزواجا من نباتٍ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نعم ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الدينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم لكم لا تستهوا على الله كذبا فيرحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَدْعُونَنِي بِطَريقَتِكُمْ الْمُفْلِحَ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ نَرْسُو صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا إِذَالُهُمْ مُعْطِيهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من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 قال أَمَلْتُ لَهُ قَدْ لَأَنْأَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ فُلَّ لِعَلَّمَكُمْ السَّحْرُ فَلَا أُقَصِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ سِلَابٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعٍ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلْقَاهُ فَالَّوْنَ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ ظَلَّنَا فَقُضِيَ أَنْ تَقْضُوا إِنَّمَا تَقضي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَثْقَلْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ سِقْر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ إن لا أجهل إنما لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِيهِ مُلْقِنًا قَدْ عَلِمَ الصُّورَاتِ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةُ عَدْلِهِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَاءُ قَانِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءً فَأُودَاكُمْ وَتَخْشَى فَأَسْبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَنِّ نِمَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاهُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ الصُّورِ الأيمنَ ولا الزَّلَّ عَرِيْفُمُ المَنْ وَالسَّلْوَ كُلُّ مِنْ طِيبَاتِ مَا رَزَقَ لَكُمْ وَلَا تَطْغَوْتِ فَيَعْلَلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَمَنْ يَعْلَلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى فإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدَهُ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة قوم فقد فكذلك الخسالري فأخرج لهم عجلا جسدا له أوراق فقالوا هذا إلىكم وإلى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 حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارول ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تستدعن أفعطيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بمشيتي ولا برأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضت قبضة من أسل الوسول فنبثتها وكذلك لِي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساء وإنك موعدا لن تقلبه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننصفنه بيا من أسفا إلا نَقُصُّ عَلَيْكَ لِلْأَنبَاءِ إِلَى قَدَسَ لَقَ وَخَذَا آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِنلَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ الْمُجْرِمِينَ بينهم إن إلا بالسم إلا عشرة نحن أعلم لما يقولون إذ يقولوا أملوهم طريقا إلا بالسم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل يا سدها رضي نفسا فيدها قطع صفاف لا ترى فيها عوجا ولا أنها يومئذ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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَظْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْجِدُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَن تَجْمَعَ فِيهَا وَلَا تَخْشَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْمَأُ وَسَوَّدَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمَّ قَالَ يَا أَدَمَّ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَدْلَى فَكَلَامٍ هَاءَ فَبَدَتْ لَهُمَا سُؤَآتُهُمَا وَضَفِقَ اِخْتِفَانٌ عَلَيْهِمَا مِنْ وَاقِعِ الْجَنَّةِ وَعَقَى أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ظنكا قال كذلك أسفت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنفى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 فاصبر على ما يقولون وتسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك تغضى ولا تمزن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك هيو ولا قوى وام أهلك للصلاة واصدر عليها لا نسألك الرزق نحن لرزقك والعاقبة للتقواه وقالوا لو لآتينا بأيّة من وضبه أو لم تأته دجنة ما في الصحوة الأولى لئن قالوا لما قالوا ربنا الا ارزلت الينا رسولا فنستبع اياتك فنستبع اياتك من قبل ان نذل ونذل قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن هدا Oh